الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض. حديثنا في هذه الليلة أيها الأخوة عن قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهي قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام. مع النمرود وما فلا ذلك من الآيات من قصة الرجل الذي مر على الخرية وقصة إبراهيم لما طلب البرهان من ربه قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملك بابل إنه النمروذ المتمرد على وحدانيه الله وربوبيته إنه النمروذ الذي ملك الدنيا فيما قيل إنه قد ملك الدنيا اربعه مؤمنان وكافران مشارق الأرض ومغاربها فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين والكافران نمرود وبغتنصر والله اعلم نقله ابن كثير رحمه الله عن مجاهد ألم سر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم يأتك خبره ألا تعلم ألم تعلم حاله انها رؤيا رؤية علمية الرؤيا الرؤية, الرؤية الم ألم استفهام تعجب إنه للتعجيب من حال هذا الرجل المتمرد على الله حاج إبراهيم في ربه أنكر أن يكون ثم إله وهم يجادلون في الله يجادلون في وجوده هذا حاله كحال فرعون اللعين الذي قال ما علمت لكم من إله غيره ما الذي حملهم على ذلك؟ الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة والتجبر وطول المده في الملك ولهذا قال الله تعالى أن اتاه الله الملك اذا من الذي جعله يتجبر ويجادل في الله أن الله آتاه الملك سبحان الله اذا بدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه ان اتاه الله الملك جعل بدلا من الشكر أنه يجادل في الله يكفر بالله يتعدى على الله ويقول إنه هو الإله سبحان الله سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وكان هذا الملك الكافر قد طلب دليلا من إبراهيم على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم مستدلا على الله على وجوده وربوبيته ربي الذي يحي ويميت إنه ربي المتفرد بأنواع التصرف ومنها الإحياء والاماته وكذلك نزول الغيث والرزق وتصريف الرياح وإنزال المطر والإزاد من العزل قال ربي الذي يحي ويميت وهذا بين واضحة على الله عز وجل وكيف يدبر الامر ومن تدبيره للامور أنه يحيي ويميت لكن هذا الطاغيه قال انا احيي واميت فكأنه يقول ليس الله مستقلا بالتصرف في الاحياء والاماثه وانا ايضا استطيع ان افعل ذلك اتى برجلين فيما قيل قد استحق القتل فأمر بقتل أحدهما فقتل ثم قال الآخر عفوت عنك فلا يقتل وقال أنا أحي واميت وهذا تمويه وتزوير ومغالطة وكلام لا يصل ولا يمت بصلة إلى الشيء الذي هو موضوع المناظرة والمناقشة فألزمه إبراهيم بطرد جليله قال إذا كان جليلك صحيحا فاطرده يعني اجعله مضطردا يعني شاملا للأشياء الأخرى إذا الله يأتي بالشمس من المشرق هاتها من المغرب ما دمت تقول إنك إله وتحي وتميت إذا هات الشمس من المغرب ما دمت تقول إنك متصرف تتفرف سحي وتميت تفرف في الشمس فيها من جهة المغرب بعكس ما تخرج منه كل يوم فإنها تطلع من المشرق الذي يحيي ويميت لا يعجزه أن يسير الشمس كيف يشاء فهذه الجهد الدليل البامغ والحجة البين التي أقامها إبراهيم على النمرود قال أنت تقول أنك تحي وتميت, وتميت وأنك تتصرف في المخلوقات هذه الشمس مخلوقة تصرف فيها أخرجها من عكس الجهة التي تخرج منها كل يوم والظاهر والله علم أنه أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام النمرود مقام الاحياء والإمادة عنادا ومكاظاه ويوهم أنه الفاعل لذلك من الذي اقتدى بالنمرود الطغاة يقتدي بعضهم ببعض من الذي فار على منوال النمرود؟ فرعون ما علمت لكم من إله غيره هذه الزرية الخبيثة ذريه الجبابرة بعضها من بعض أتواصلوا به بل قوم طاغون ما دمت تدعي يا أيها النمرود أنك تتصرف في النفوس إحياء وإماتة فتصرف في الكواكب سخرها حين على حركاتها تحكم فيها هذه الشمس التي تبدو كل يوم طالعة من قبل المشرق هاتها لنا من قبل المغرب إن كنت إلها تحي وتميت كما تزعم. فبهت الذي كفر وأسقط في يده وعلم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابره ولا أن يثير في مشوارها إلى النهاية اخرس فلم يتكلم تحير لم يرجع بجواب انقطعت حجته وسقطت شبهته وهذه حال المبطل المعاند أمام الموحد العالم عندما يناظره لا يقوى صاحب الباطل على المواجهة ولا يستطيع أن يثبت في ساحة النزال والمناظره وهكذا كل من اراد ان يغطي الحق لا يستطيع والذي يغالب الحق مغلوب ومقهور ولذلك قال الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني يخذلهم لا يستطيعون الاجابه الصحيحه ولا يهتدون الى شيء يتقوون به في المواجهه بل ان كفرهم وضلالهم يخذلهم امام اولياء الله امام العلماء ولذلك قالوا العام من الموحدين يغلب الالف من علماء المشركين ولذلك ما يوجد واحد من المشركين الكفرة ناظر مسلما صاحب علم فغلبه ما في ما, ما في مشرك ناظر صاحب علم مسلم فغلبه في قضيه من قضايا الشرك او قضايا التوحيد لا يوجد وهكذا أصام إبراهيم الخليل الجليل الصافع على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه بناء على ذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له والتوكل والإنابة في جميع الأحوال وهكذا لما رأى إبراهيم من حكمته في المناظره أن هذا الممروز يجادل في جانب نقل إلى جانب آخر لا يستطيع المجادله فيه اوضح كان يمكن أن يستمر معه في المجادلة في قضية الحياة والإماتة ويقول له أنشئها من العدم هات النفس من العدم تستطيع أو لي منها من لا شيء أو لي كائنا حيا سميعا بصيرا يمشي تعرف يأكل ويشرب ويتكلم يسمع ويغص. هات من العدم أحي من العدم كان بإمكانه أن يأتي إلى جيفة ويقول للنمرود هذه الجيفة أرجعها حية تمشي وتتحرك كان بإمكان إبراهيم الخليل أن يستقلد ويستمر في النقاش في قضية الإحياء والإماثة لكن من الدعوة من حسن الدعوة من الحكمة في الدعوة أن تنقل الشخص الذي في بالباطل في قضية له فيها شبهات وكلام إلى قضية واضحة جدا لا يستطيع أن يأتي فيها بشبهة البتة وبالإمكان الاستمرار في الجانب الأول لكن رأى إبراهيم الخليل بحكمته أن ينتقل إلى جانب لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. وهذا فيه نكته لطيفة في طريقة مجازلة أهل الباطل وخصوصا في مسائل التوحيد والرغوبية قال ابن القيم رحمه الله وفي هذه المناظرة نكتة لطيفه جدا يعني فائدة بديعة وهي أن شرك العالم ابن يقول الشرك المنتشر في العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور انظر إلى أنواع الشرك التي في العالم اليوم العبادة من دون الله تجد أنها إما عبادة كواكب أو عبادة اموات. اشخاص أشخاص الكواكب والقبور هذا عليها مدار شرك العالم المشركون في العالم إما أن يرجع شركهم إلى الكواكب او إلى القبور قال ثم صورت الأصنام على صورها ففي صنم للشمس صنم للقمر صنم لزحل وهكذا مع عبد قوم إبراهيم كان فيها هذه الكواكب مصوره يعبدونها من دون الله ولازال في العراق إلى الآن إلى الآن بقايا قوم النمرود يسمون بالصابئة عبده في الكواكب إلى الآن موجودين في العراق وبعضهم تسلم كان في مناصب اكاديميه يعني بعضهم ومع ذلك ما دفعهم العلم هذا الدنيوي الى ترك عباده الكواكب وعباده هذه الافلاك من دون الله قال ابن القيم رحمه الله ثم صورت الاصنام على صورها على صور الكواكب وعلى صور المقبورين ولذلك كان في قوم نوح الشرك أنهم صوروا يغوث ويعوق ونسر صوروا الصالحين أصنام عبدوها من دون الله جعلوا لهم تماثيل نحثوا لهم تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا بعدهم ومن بعدهم جعلوا أيضا تماثيل لأشخاص وعبدوهم من دون الله قال فتضمن الزليلان اللذان تذل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك يعني قضية الكواكب والمقبورين جملة بأن الله وحده هو الذي يخي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد مماته ما فكيف تعبدونه من دون الله هو في حال حياته عاجل قاطر يحتاج الى بيت الخلاء ينام ياكل ينكح يمرض يموت في النهايه كيف يفعل ان يكون الها واذا مات من باب اولى لانه اعجز اعجز الميت عاجز في قبره فكيف يعبد حيا قبرا عن ان يعبد ميتا قال ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته فإن له رب قادرا قاهرا متصرف فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يستخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس بالنسبة لنا البشر الآن في الأرض. أكبرها وأظهرها للحس هذه الشمس وهي مردوبة مدبره مسخره كل يوم تسجد تحت العرش وتستاذن ربها أن تصلع مرة أخرى فياذن لها كتصلع فإذا كان يوم القيامة حبيسة فردت من الناحية التي خطلعت منها فهكذا تخرج من المغرب فتكون الآية العظيمة الآية العشرة يوم القيامة أشراط الساعة الكبرى وطلوع الشمس من مغربها فالشمس كل يوم تسلل تحت العرش خضوعا لله وذلل له وتستأذين ربها فكيف تعبد من دون الله ولذلك نظر قومه لما رأى الشمس فاجل قال هذا رب هذا أكبر فتنزل معه في النقاش ولما أفلت قال هذا يمكن ان تكون إلها إله يظهر ويغيب إله يظهر ويختفي لا تصرف لها بنفسها بوجه الماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته لاحظ اذا كيف إبراهيم عليه السلام كان نافذ البصر، حكيما ذكيا في ضرب المثل وفي الكلام في هذه الجهة يعني لما قال الآن قومه ماذا يعبدون يعبدون النمرود ويعبدون الكوافر قوم إدراهيم فلما لما ضرب المثل أو أراد, أراد أن يرد على الملك قال ربي الذي يحيي ويميت إذن أنتم لا تصلحون لا يمكن أن تكونون آلهة لا يمكن أن تكون أنت إلهة لما قال أنا احي واميت إبراهيم انتقل من قضية الإحياء والإماثة إلى قضية أخرى قومه قد أشرخ وظلوا فيها وهي قضية عبادة الكواكب ومنها الشمس فقال شوف هذه فيها يعني كما يقولون عصورين حجر واحد تحقيق هدفين في ذات الوقت قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق يعني إذا الشمس ليس من الله ياتي بها من, بها من المغرب فبولي كالذي يعني رد عليهم في شركهم في الجهتين في شرك في الأشخاص والشرك في الكواكب في ذات الوقت وهذه قضيه عميقه لمن تأملها من تامل ابراهيم اختار هذا وتلك عدتنا اتيناها ابراهيم على فون. إبراهيم في المناظره والمناقشه شيء عجب من آيات الله العظيمة، وتلك حجتنا أعطيناها إبراهيم على قومه. وقيل ان هذه المناظرة جرت مع النمرود بعد خروج إبراهيم من النار، وروى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الله عاقب هذا النمرود ببعوضه دخلت في من فعذبه الله بها فكان يضرب على رأسه بالمراجد حتى هلك. وهذا يشبه القصة التي فيها أن بعض الملوك من طغيانه قال لأحد العلماء عنده لماذا خلق الله الذباب يعني كأنه يريد أن يقول ان هناك شيء ناقص يعني ما هي الحكمة هي؟ ما في حكمة فقال العالم ليذل الله به الملوك أن يأتي ويرده ياتي ويرده ذبابه واحده تزعج الملك وهكذا جعل الله ذل النمرود ببعوضه فان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فلله حكم في خلق البعوضه والزبابة يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له الا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وهذه الآية تدل على إثبات المناظره والمجادلة وإقامة الحجة وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله وقد قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال إن عندكم من سلطان ايتوني بكتاب من قبل هذا وسارة علم وقد وصف خسومة إبراهيم عليه السلام ورده على قومه في عبادة الاوثان هنا وقال في قصة نوح يا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا وفي مجادلة موسى مع فرعون كل هذا في مجادلات مناظرات الكفار وهذا يدل على أنها سنه الأنبياء وأنهم يثيرون على هذا المنوال إظهار الحق وإبطال الباطل وجحب حجة المبطل والرد على الشبهات والنبي عليه الصلاة والسلام جاد الأهل الكتاب كما في سورة أهل عمران بل ودعاهم لنجعو المبطل على نفسه منهم تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهن فنجعل لعنة الله على هذا الكاذب على هذا الظالم من الفريقين ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل ولا يخفج بها الظهور أو التفاخر ونحن ذلك القضية سياق الآيات سياق ليحكي موضوع وحدانيه الرب وربوبيته وقدرته على التصرف في خلقه والإحياء والإماتة. فجاءت الآية التي بعدها في قصه أخرى في نفس الموضوع الموضوع نفسه أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن لا هذه الله بعد موتها وهذا معطوف على ما قبل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهل رأيت أيضا حال الذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية من هو هذا الرجل الله اعلم أبهم ولا حاجة لنا في معرفة من هو نعم إنه مشهور بانه العزير في بعض الأخبار كما قال ابن كثير رحمه الله ولكن ليس عندنا دليل جائز أن يكون عذيرا وجائز أن يكون هذا الرجل غير عزيز كما قال ابن جرير رحمه الله ولا حاجة لنا لمعرفة اسمه إذ المقصود العبرة من القصة وفهم الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا الرجل ليس بنبي بل ولا مؤمن لأنه قال إن في هذه الله وعلى استبعد استرعى وأن هذا ليس يكون مؤمنا ولذلك قال في تفسيره والظاهر من سياق الآية أن هذا الرجل رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا وأن يجعله آية وجليلا للناس لثلاثة أوجه قال هذا الكلام واستنبط هذا الاستنباط الأول قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها قال ولو كان عبدا النبي أو عبدا نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك والثاني ان الله اراه ايه في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليرى الدليل بعينه فيقر بما انكره ويستسلم الثالث في قوله فلما تبين له ولو كان نبيا كانت القضيه قد متبين اصلا من أول فهذا لم يتبين الا بعد ما شاهد الدليل ولو كان مؤمنا لكانت المساله عنده متقرره ومتبينه من قبل عليه حال لم لن يذكر لنا هو الرجل فلا طائل في البحث في عن اسمه او تعيينه وحتى القريه لا نعرف ما هي هذه القريه قيل انها بعد ما قيل إنها بيت المقدس اورشليم بعد ما خربها بختنصر انه مر عليها ويقاومها على عروشها الله الله خاوية على عروش يليس فيها أحد ثاقق سقوفها وجدرانها ثاقق على الأرض فوقف متفكرا فيما ال إليه أمرها بعد العمارة العظيمة التي كانت عليها فاستبعث أن تعود قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها قال ذلك على جهة الشك والاستبعاد فأراد الله قلع شبهته وإزالة الغشاوة عن عينيه وأن يستسلم للحق فأماته الله مئة عام ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، أماته الله مئة عام أماته الله مئة عام وكانت هذه الإماتة في هذه المدة الطويلة ليحيى بعدها ولأنه يتوهم أن البعث يسير بعد مدة يسيرة وإنما يعرف أن البعث ممكن ولو بعد مئة سنة ولو بعد مدة طويلة وأنه هين على الله ولو طالت المدة ولو أنه حصل ما حصل ولو بني الجسد وحصل ما بقي إلا عجل الذنب. فبذلك لا يستبعد إطرافا بعد ذلك أن الله يعيد الأجساد والعباد مرة أخرى مهما طالت المدة عليه. ولما أحياه بعد مئة عام قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتكنه لم يتغير هذه المدة الطويلة لأن معنى الطعام يتغير يتغير لو ترك في الشمس يوم ساعة, ساعة وانظر إلى حمارك أحياه الله أمامه وأراه إياه وهو يدب تدب فيه الحياة وكان الحمار قد تمزق وتفرق وصار عظام نخرة ولنجعله آية للناس الناس ودليلا على المعاد ونظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها تراءتان ننشزها ننشذ فيه ارتفاع الشيء فوق الشيء انظر كيف نركب بعضها على بعض عظام هذه بالية قام ركب بعضها فوق بعض تكون الهيكل واللحم مجبت الروح في الحمار وانظر إلى العوام كيف ننشيذها ننشيذها يعني نخيها على القراءه الأخرى ثم نكسوها لحمة فلما تبين له آمن وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير واعترف بقدرة الله تعالى وصار للناس آية لأنهم عرفوا موته عرفوا حياته عرفوا موت حماره ورجوع الحمار وحفظ الطعام فصار آية للناس وليس فقط له هو لأنه قال ولنجعلك آية للناس فلم تكن القضية له هو فقط وإنما كانت للعالمين ناس في عهده وناس بعده ولما كانت المسألة في ذات السياق أيضا قضية الإحياء والإماتة والبراهين على قدرة الله في الإحياء والإماتة جاءت الآية الثالثة في ذات الموضوع وإذ قال إبراهيم رب لي كيف تحيي الموتى ما قال أن لا ما هو استبعد هو يعرف مؤمن لكن يريد مزيدا من يريد مزيدا من الإيمان والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين يريد مرتبة في اليقين زيادة لأن المؤمنين يطلبون الزيادة من الهداية والزيادة من اليقين ولا يكتفون بطلب الهداية فقط وأي درجة من درجات اليقين وإنما يريدون الدرجات العلا كيف تحيي الموتى قال أولاً تؤمن؟ قال بنا ولكن ليطمئن قلبي بزياده ادله وبراهين قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك صرهن قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك فعي واعلم أن الله عزيز حكيم النبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام قال في حديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب ألمي كيف تحيي الموتى قال أولا تؤمن قال فلا ولكن يطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي قد يثم الناعلم عندك كما كثير الكثير رحمه الله أن هنا شك عند إبراهيم أو عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم لكن ليس هذا معناه اطلاقا الشك مستحيل عند على إبراهيم هو الآن يجادل قومه وهو في العقيدة كيف يشوف ما يمكن ولا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الانبياء هو افضل من إبراهيم الخليل لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني لو كان الشك وارد عند إبراهيم كان وارد عندنا أو كان وارد عندي لا قال هذا من توابعه لكن لا وارد عندي ولا عند إبراهيم لو كان كذا لأن هو موجود اصلا لكن من توابعه مثل لما قال في قصة يوسف ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي يعني هو يثني على يوسف عليه السلام وأن فكر في السجن الآن ضبع سنين ضبع سنين مظلوم مقهور لما جاء الملك قال هاتوه يقول عليه الصلاة والسلام محمد لو كنت مكان يوسف كان أجبت الداعي اول ما جاءه قال أخرج الملك يريدك كان خرج لكن يوسف ما خرج قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا لن يحوى اللاسي قطعنا يديهن لأن يوسف يريد أن يخرج بريئا من التهمة وليس فقط أن يخرج بأي طريقة يريد أن يخرج وهو نظيف السمعة عند الناس وقد تبينت الحقيقة يريد خروج خروج ظاهر فيه أنه تبينت براءته للناس النبي عليه الصلاة والسلام حليم وصبور ولو كان مكان يوسف كان أيضا انتظر لكن من تواضعه قال ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي إذن أراد ابراهيم عليه السلام ان يترقى من علم اليقين الى عين اليقين طبعا هذه قضيه اليقين مراتب فمثلا إذا اخبرك ثقه انه يوجد في الوادي الفلاني ماء هذا يعتبر عندك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين علم يقين يعني جاءت من ثقه فاذا ذهبت انت بنفسك الى الوادي ورايت الماء بعينك ارتقيت منزلة من علم اليقين إلى عين اليقين وإذا أخذت غرفة فشربت من الماء وتضلعت منه انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين هذا يتمها الآن اتسمى المسلم الآن في الدنيا يوقن بأن الله خلق الجنة فعنده ثمار الجنة هذه الآن علم يقين والعين يقين والحق يقين علم يقين فإذا جاء يوم القيامة وأذلفت الجنة وراها يعني انتقل إلى مرتبة عين اليقين فإذا دخلها وطعما من ثمارها انتقل إلى مرتبة حق اليقين إبراهيم أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين هو يعلم أن الله يحيي الموتى لكن يجنر بعينيه كيف أن الله يحيي الموتى لينتقل إلى مرتبة عين اليقين فيرى ذلك عيانا ويزداد ايمانا وهذا من مطلحة فطلب ذلك من ربه فقال الله له وهو أعلم به وهو يعلم لماذا يسأل إبراهيم قال اولم تؤمن ألا تصدق باني قادر على احياء الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير ولا حاجة إلى تعيينها اشمع الطيور أيضاً واجعل على كل جبل منهن جزءا ولا حاجه لمعرفه ما هي هذه الجبال الاربعه او ما هي هذه الجبال التي يجعل على كل جبل منهن جزءا كم عددها وما هي واين تعينها لا حاجه لجلس في البحث فيه غير طائل خذ الاربعه فصرهن اليك وقطعهن اذبحهن وقطعهن رجل هذا مع راس الآخر وكتف يد هذا مع جناح, جناح هذا مع رجل الآخر وقضل وفرقها ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم اجعلهن يأتينك سعيا. ففعلها وذرحها وقطعها وخرط الأجزاء وفرق الأجزاء التي في كل مجموعة من أكثر منطيع ثم جعل كل مجموعة على جبل متباعده ثم دعاها فأقبلت إليه سعيا فريعات لأن السعي سرعة الحرجة جئنا طيرانا إليه فراعا وتجمع هذا جناحه رجله رأس جاء من هنا يده جاءت جناحه من هنا ورجل من هنا وتركب وباذن الله وفي كلها ولامر الله رجعت وخفت طيور بذلك لان احياءها اكمل واوضح من غيرها وازال كل ما يمكن ان يكون عند اي شخص يعرف هذا من وهم وكان ذلك امرا علنا وجاءت مسرعات بأمر الله دليلا على قدرته على الإحياء بعد الإمامة. وعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء لا يمتنع عليه شيء حكيم سبحانه وتعالى. كانت تلك قصة قصة من سورة البقرة عن إبراهيم الخليل قصته. واحده لنفسه وواحده لغيره والأخرى مع ذلك الرجل الذي مر على القرية وهذه الأشياء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل وأن له سبحانه الأسماء العظيمة وكذلك فإن من أسمائه المحيي المميت عز وجل و هو الحي الذي لا يموت وهو الخالق الرازق المتصرف الحي القيوم عالم الغيب والشهادة يعلم السر واخفى وهو اللطيف الخبير عز وجل وهو سبحانه وتعالى الحسين الكافي عليه يتوكل المتوكلون وهو عز وجل الحفيظ القائم على كل نفس بما كثبت يحفظ الأعمال ثم يجازي العباد عليها محسوبه عطاياه وفضائله وهو وهو المدرك للاشياء عز وجل وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الظاهر والباطن وهو الباطن والظاهر حمك الله وكذلك فانه ليس فوقه شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى فهذه القصص تدل على عظمته وأسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات في الواقع. وصلى الله على نبينا محمد.